بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المسن من الليل الا قليلا بالصبح او نصفه قليلا او زد على اله ورسله القران ترتيلا إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ مَا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا قَوِيلًا فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَكَ قُلْ إِلَيْهِ تَرْتَجِيْنَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاسْجُرْ هَجْرًا جَمِيلًا وَنَرْمِي وَالْمُكَذِّبِينَ قُلْ إِنَّ نِعْمَتِي وَمَرْحَمَتِي ظَلِيْلًا إن لدينا أنكابا وجحيما وطعاما لا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيما إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِهِ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَصْرِخُونَ إِن كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ يَرَى الْبَشَرُ الشَّمَاءَ صَغِيرًا ذَا كَانَ وَحْدَهُ مَفْعُولًا إِنْ هَذِهِ إِلَّا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ دَعْوَانَا إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَتٌ مِنْ الذين معك. والله يقدر اللَّيْلِ وَالصَّبَاحِ وَالليلِ وَالنَّهَارِ فَتَخَاشَعُ فِي دُعَائِكَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرروا ما سيسر به وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقلبوا الله قرضا حسما وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ عَندًا وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ